أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أعلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين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 قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضرر هل هن كاشفات ضر ان ارادني الله بضرر هل هن كاشفات ضره برحمه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 قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قل لله الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَأَزَّتْ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 وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ من قبل أن يأتيكم العذاب بعثة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرّت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حق قَدْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زمراء حَتَّى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 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حاف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 هم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذررياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السئات. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ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 لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الازفه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا هم اشد منهم قوه واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من وقا ذلك بانهم كانت ихم رسولهم فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون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 وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ غُلْمَ لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَنْ يُقْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ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 اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى إلا مثلها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 صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الثلاثاء وهو اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين